وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم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 117. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد 118. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 119. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 110. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون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 119. والذين آمنوا لا تتخذوا وَإِخْوَانَكُمْ وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.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 وَمَا سَاكَنَتْ قُرُونُهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 113. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 114. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود زيره ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم 117. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون 118. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدون 117. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 118. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يثم نوره ولو كره الكافرون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 وَقاتِل المُشِكين كََّّةَ كماَمَا يُقاتِلونَكُم كََّ وََّمُ أَ اللهَّه مَعَ المُتَّقِين إِ مَنْ النَّس فَالكُفْرُ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لهم سوء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 117. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 118. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 111. بعدت عليهم الشقة 112. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 113. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 114. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يَتَبَيَّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمتقين.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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قودوا مع القاعدين لَ خَرَج فِيكُم مَا زَادُكُم إَِّا خَذَلَ وَلَ أَوْ بَعخِ لَا لَكُم يَبِغونَكُمْفِتنَةَ وَفِيكُمْ سََّا عُونَرَهُم وَلَّهُ عَمُ بِظَّالِمِين 110. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 111. ومنهم من يقول ائذن ولا تفتن 119. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 وَنَحننُ نَ تَرََّصُ بِكُمْ أَ يُصبَكُمْ اللهَّهُ بِعَذاَابٍِ مِ يَدِهِ أَوْ بِأَدينَ فَتَرََّّسُون إِ مَعَكُم مُتَرَِّسُون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 117. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون 118. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الذين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 112. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 113. فريضة من الله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 117. والذين رَسُولَ رسول الله لهم عذاب أليم 118. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 119. 111. إنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخذي العظيم 117. يحذر المنافقون أن تنزل سُورَةٌ سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 118. ولئن سألتهم 111. إنما كنا نخوض ونلعب 112. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 114. عفوا ثَمَّنْ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ قَافَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 117. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم 118. نسوا الله فنسيهم 119. إن المنافقين هم الفاسقون 110. وعد الله 119. وقفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِيَ عَلَيْهِمْ كَمَا قُضِيَ 119. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 117. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 124. ذلك هو الفوز العظيم 125. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 وَمِنهُم م ن آهَدَ اللهََّ لَئِن آتَانَ مِن فَضللِه لََ الصَدق النَّ وَلَ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 لَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن 117. وأن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاه الغيوب 118. 119. مِنَ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسحرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 117. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 118. وكرهوا أن يجاهدوا وُسِهِم فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنفِقُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نُجَاهِدُكُمْ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ بَلْ يَضْحَكُ قَلِيلًا وَيَرْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 119. إذا كنتم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعودوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 119. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 110. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول القول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين 117. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على فَهُمْ فهم لا يفقهون 118. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم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 وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَاعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أليم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 وَدَق اللهَّ العظيم إِ مَ السَّبيل وَوع الذيينَ يَستَأذونكَ وَهُم أغنياء. 114. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 115. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كن لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 يا ايها الذين امنوا بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجسوا وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 117. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتبع 119. مَا ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 112. إن الله غفور رحيم 113. مِنَ الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 117. خذ من أموالهم صدقة بِهَا وَصَلِّ بها وصل صَلَاتَكَ إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 118. ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل يمنو فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 120. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب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 الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ رَبَّكَ يَعْنُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ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 وَمَا كََ الستفَءِ بِرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عََّ وَدَةٍ وَعَدَهَا إَِّهُ فَلَمَّ تَبَيََّّنَ لَهُ أَنَّهُ وَذُول لِلَّهِ تَبَولَّأَمِنْ إَِّ إِذُ رهِيمَ لَ أَووَّهُ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 وَعَلَّ السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ 118. المتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 119. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطْأُونَ وَلَا يَقْضُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه ولن ان الله مع المتقين وإذا ما ان 119. وقلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 110. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 111.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 119. لقد جاءكم مِنْ من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 110. فإن تولوا فقل لَا الله لا إله إلا هو